تنبيه: لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده ولا يصرفون شيئا من حقه لمخلوق وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من عبدة الأوثان فإنهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإن جاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى في سورة النمل الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها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 فتراه جل وعلا في هذه الآيات الكريمات جعل إجابة المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد كخلقه السماوات والأرض وإن الماء من السماء وإن به الشجر وجعله الأرض قرارا وجعله خلالها أنهارا وجعله لها رواسي وجعله بين البحرين حاجزا إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات كان سبب إسلام إكرمة بن أبي جهل فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة فركب في البحر متوجها الى الحبشه فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض انه لا يغني عنكم الا ان تدعوا الله وحده فقال عكرمه في نفسه والله ان كان لا ينفع في البحر غيره فانه لا ينفع في البر غيره اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا فلأجدنه رؤوفا رحيما فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه انتهى. والظاهر أن الضمير في قوله به تبيع راجع إلى الإهلاك بالاغراق المفهوم من قوله فيغرقكم بما كفرتم أي لا تجدون تبيعا يتبعنا بثاركم بسبب ذلك الاغراق وقال صاحب روح المعاني وضمير به قيل للإرسال وقيل للاغراق وقيل لهما باعتبار ما وقع والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم قال بعض أهل العلم من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها فإن الإنسان يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على اربع ويأكل بفمه ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقوله وصوركم فأحسن صوركم وفي الآية كلام غير هذا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر الآية أي في البر على الأنعام وفي البحر على السفن والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدا كقوله وعليها وعلى الفلك تحملون وقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وقد قدمنا هذا مستوفا بإيضاح في سورة النحل أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا هذه الليلة ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته